سيحلفون باللّه إليكم إذا نقلبتم إليهم لتعذروا عنهم فاعذروا عنهم إنهم نجس وما جهنم جزاء مما كانوا يكسبون يحلفون إليكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسدين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما يغفق مغرما ويتربص بكم الدمائد عليهم دائرة السمء والله سميعون عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخذ ويتخذ ما ينفق قربات عزد الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخنهم الله في رحمته إن الله وفور رحيم وَالسَّامِقُونَ الْأَمَدُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَاعَدَتْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 عسى الله أن يتوب عليهم إن الله وفور الرحيم خذ من أموالهم صدقة تظاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك السكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 والذين تتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا متفنى قبئا المؤمنين وإير صعدا لمن حارب الله ورسوله من قام ولن يحلف النين أرادنا إلا الأحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا المسجد أسس عن التقوى من أبني يوم أحق أن تقوم فيه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 في التوراة والإذجين والقرآن ومن أنفى بعاده من الله فستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساددون الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي سوّفروا للمشركين ولم كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان الصّفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعِد إلا عم وعِدَة وما كان الصّفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعِدَة وعِدَة إياه فلما تبين له أنه عجب لله يتبَرَّأ منه إن إبراهيم لأباه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله من كل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من ردون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصال الذين تبعوه في ساعة عشرة من بعد ما كاد يزيغوا قلوب فريق منهم, فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم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 ما أن كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم فما أملا نصب ولا مخمص ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون منضي أن يغض الكفار ولا ينالون من عدو من عدو من نيلا إلا أنكتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون باديا إلا أنكتب لهم ليجزئهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافتا فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهم في الدين في الدين واليونذر قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته آذه إيمانا. زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم لجسا إلى لجسهم وما وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْسِيَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يراكم من مِنْ أَحَادِيثِهِمْ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِذَا تَمَنَّيْتُمْ فَأَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إرف لا مرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ تَفَاعَلُوا فِيهِ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ الله اللَّهُ رَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ أفلا تذكرون إليهما رجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم مما كانوا يكفرون والذين جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين والحساب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 ولم يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم من خير نقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانهم يعمهون وإذا مسا إذا سنظر دعانا لجمه أو قاعدا أو قائما فَلَمَّا كشفنا عنه عَنْهُ ذُرَهُ لم لَمْ يَدْعُونَا إِلَى بُرْزُمٍ مَّسَّ كَذَلِكَ سَوَّغْنَا ما مُسِفِّينَ يعملون يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا أَجَاءَتْهُمْ حُسْنُهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي ثم جعلناكم خلالف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتنا عليهم آياتنا بيناتنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَنِيكُمْ وَلَا أَدَرَجَاكُمْ بِهِ فَقَادَ لَبِيثَتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنَا قَبَلِهِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ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 وما كان الناس إلا أمّة واحدة فختنفوا لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه ختنفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فقل إنما الغيب لله فنتظروا إني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا قَوْمًا رَّحْمَةً من بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي الْأَرْضِ وَفِيهِ آيَاتُنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ الرُّسُلَ لَائِكُونَ مَا تَكْمُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي حتى حَتَّىٰ إِذَا في فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفِيحُ مُحِجَابٍ جَاءَتْهَا ريح عاصف وجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لين أن من هذه لنكون من الشاكرين. فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ آذَاؤُهُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ نَحْتٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْ أَفْسِدَكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما متنوا لحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتنا به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تانى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دال السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 فسيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إذا كنا عن عِبَادَتِكُمْ عبادتكم لغافلين هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه منحق وظل عنهم ما كانوا يفترون.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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كذب الذين من كيف كَانَ الذَّبَّالُونَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ ومنهم ما يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإذا كذبوك فقل لي أعملي ولكم أعملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا مما تعملون ومنهم من يسمعون إليك فأنا تسمع الصم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 فَإِنَّ خَسَرَةَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَيَنَيْنَأَ مَا رَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ فَيَدَأْ جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وهم لا ويقولون متى هذا المعدو إذ كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون قل أريتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نارا ماذا منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذلك عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستمعونك حق هو قلئي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين ولو أن لكل نفسنا ظلمت ما في الأرض نفتدت به ويسر الندامة لما رأوا العذاب مغضي بينهم من قسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحي ويوميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم معنى وسمِّ ربك وشفاءٌ لما في صدور وشفاءٌ لما في صدور ودم ورحمة للمؤمنين والبفاض لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيرهم مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وفجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذبا يوم القيامة إن الله لدو فاضل على الناس ولكن يكثرهم لا يشكرون وما تكونون فيه شأني وما تتلو مِنْهُ من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا عليكم شهدا إذا شفِقون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا, من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.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 ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون بردون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مباصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدنا سبحانه والولي له ما في السماوات وما في الأرضين عندكم من سنظن بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفرحون متاعنا في الدنيا ثم إلينا من رجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتنوا عليهم نبأ نوح إذا قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي لا بآيات الله فعلى الله توكلت فيجمعوا أمركم, فيجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمتان ثم غضوا إلي ولا تنظيرون فينا توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأميرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فنظر كيف كان عاطبة المنذنين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم من بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من رقابة كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من معنهم موسى وهاروا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عذدنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا؟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 فَجاءَ مَاءَ الْقَوْمِ قَالُوا لِمُوسَى جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَكِنْ هَٰؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ مُوسَىٰ إِلَّا ذَرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِئَةٍ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 ربنا ينطمس على أموالهم ويشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قاند أجيب الدعوتكما في السقي ولا تتبعان سبين الذين لا يعلمون ودامز ناب إسرائيل البحر فاتبعهم في رعب وجنوده بغي حتى إذا أدركه الورق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ببأنا بني إسرائيل مبّأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما ختلفوا حتى جاءهم علم إن ربك يغضي بينهم أو من قيامت فيما كانوا فيه يختلفون فَإِنْ يَكُونُوا تَفِينُ مما مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ يَقَدْ جَاءَكَ حُكْمُ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَنِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقًّا عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَن يؤمنون ولئن جاءتهم كل آية حتى يرون عذابا أنيم فلو كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن الْأَرْضِ في الأرض كلهم جميعا أفادت تكره الناس حتى يكونهم مؤمنين وما كان لنفس ألا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قابلهم قل فنتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا الناس إذا كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأميرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من رجول الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن نفعنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضرير فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رأت لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الراحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن سدا فإنما يهتدي لنفسه وماذا ظل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَإِنَّ السَّاعَةَ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ أُمَتِيعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِذَا تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَقَابُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمًا كَبِيرًا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين